كان لشاعرنا علي الكدادي حضور في مواقف إنسانية فقد قام بآداء قصيدة السجين سعيد بن هادي آل بظهير الهاجري ونترككم مع شيلة فزعولي كلمات السعيد آل بظهير وأداء الشاعر علي الكدادي <تصفيق> يا ميحا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 Weetra Weetra Weetra Weetra يبنى عسكر في كسير طوال سرا بالعواجة ومجاوي عذاب يشتكي ضيع لي لا اذكر الرجال بين شبرا قالوا امور الكايداي تعبر كبا وانت زهل كفلا